فالتوبة تتضمن الاستغفار والاستغفار يتضمن التوبة وكل واحد منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق وأما عند اقتران إحدى اللفتين بالإخرى فالاستغفار طلب وقاية شر, طلب وقاية شر ما مضى والتوبة الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيات عماله هناك أيضا من الفروق الرئيسية بين استغفار التوبة أن التوبة عم بمعنى أن التوبة تكون من الشرك والكفر وما دون ذلك واستغفار لا يقع إلا من مسلم بمعنى أنه لا ينفع الكافر استغفاره إذا كان باقيا على كفره لا ينفع الكافر استغفاره إذا كان باطيا على كفره لكنه لو تاب من جميع ما هو عليه قبلت توبته بما في ذلك دخوله في الإسلام إذن الاستغفار أخص من هذا الوجه فالاستغفار لا ينفع الكافر لكنه من خصائص المسلمين نعم ونظير هذا الفقير والمسكين إذا ذكر أحد اللقظين شمل الآخر وإذا ذكر معا كان لكل واحد منهما معنا قال تعالى فإطعاموا عشرة مساكين وقال فإطعاموا ستين مسكين وقال وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم لا خلاف أن كل واحد من الإسمين في هذه الآيات لما أفرد شمل المكل والمعدم ولما كرن أحدهما بالآخر في قوله تعالى إنما الصدقات للفكراء والمساكين كان المراد بأحدهما المكل والآخر المعدم على خلاف فيه وكذلك الإثم والعدوان والبر والتقوى والفسوق والعسيان ويقرب من هذا المعنى الكفر والنفاق فإن الكفر أعمل فإذا ذكر الكفر شمل النفاق وإن ذكر معا كان لكل منهما معنا وكذلك الإيمان والإسلام على ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى السبب الثالث الحسنات فإن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها فالويل لمن غلبت أحده أعشاره وقال تعالى إن الحسنات يذهبنا السيئات وقال صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها السبب الرابع المصائب الدنيوية قال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوفة يشاكها إلا كفر, إلا كفر بها من خطاياه وفي المسند أنه لما نزل قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به قال أبو بكر يا رسول الله نزلت قاصمة الظهر وأينا لم يعمل سوءا فقال يا أبا بكر ألست تنصب ألست تحزن ألست يصيبك اللأواء فذلك ما تجزون به فالمصائب نفسها مكفرة وبالصبر عليها يثاب العبد وبالتسخط يأثم فالصبر والتسخط أمر آخر, أمر آخر غير المصيبة فالمصيبة من فعل الله لا من فعل العبد وهي جزاء من الله للعبد على ذنبه ويكفر ذنبه بها وإنما يثاب المرء ويأثم على فعله والصبر والسخط من فعله وإن كان الثواب والأجر قد يحصل بغير عمل من العبد بل هدية من الغير أو فضل من الله من غير سبب قال تعالى ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فنفس المرض جزاء وكفارة لما تقدم وكثيرا ما يفهم من الأجر غفران الذنوب وليس ذلك مدلوله وإنما يكون من لازمه على هناك فرق بين الثواب والإسم وبين التكفير الثواب والإسم وبين التكفير فبمعنى أن الثواب أو الإسم على الشيء أمر زائد عن مجرد تكفير الذنوب أمر زائد عن مجرد تكفير الذنوب فمثلاً المصائب الدنيوية التي تصيب الإنسان تصيب المسلم تكون تكفيراً عن ذنوبه لكنه قد قد لا يؤجر إذا لم يصفر إذا لم توفر عنده الصبر وجزع فليس له في ذلك عجر لكن لا يعني ذلك أنه لا تكفر ذنوبه وهذا هو وجه الجمع بين النصوص لأنه ورد في نصوص أن الذي يجزع ولا يصبر ليس له في ذلك أجر كما أنه ورد النصوص المطلقة كحديث البخاري السابق وحديث مسلم من المصائب تكفر, تكفر الذنوب إذن تكفر الذنوب أمر والأجر الحاصل أمر زائد فالمسلم إذا أصابته وأصابته المصائب في دنيا فإن صبر صبر أجر على ذلك أجرا عظيما وإن لم يصبر فإنه إن شاء الله قد يكفر عنه من الذنوب ما لا يعلمه إلا الله عز وجل وذلك من فضل الله ورحمته بعباده نعم السبب الخامس عذاب القبر ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى السبب السادس يقصد بعذاب القبر أنها أن رائح من المؤمنين الذين يعذبون في قبورهم بعد الموت يكون هذا العذاب تطهير لهم من بعض ما ارتكبوه من ذنوب يكون عذاب القبر تطهيرا لهم في بعض الذنوب التي ارتكبوها في الدنيا وعلى هذا فإن هذا العذاب الذي يلقاه بعض من يستحقه في القبر من المؤمنين لا يعذب به يوم القيامة بعد البعث هذا ظاهر كلام المؤمنين السبب السادس دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات السبب السابع ما يهدى إليه بعد الموت من ثواب صدقة أو قراءة أو حج ونحو ذلك ويأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى السبب الثامن أهوال يوم القيامة وشدائده السبب التاسع ما ثبث في الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيكتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونكوا أذن لهم في دخول الجنة السبب العاشر شفاعة الشافعين كما تقدم عند ذكر الشفاعة وأقسامها السبب الحادي عشر عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة كما قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فإن كان ممن لم يشاء الله أن يغفر له لعظم جرمه فلابد من دخوله إلى الكير ليخلص طيب إيمانه من خبث معاصيه فلا يبقى في النار من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان بل من قال لا إله إلا الله كما تقدم من حديث أنس رضي الله عنه وإذا كان الأمر كذلك امتنع القطع لأحد معين من الأمة غير من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة ولكن نرجو للمحسنين ونخاف عليهم نرجع إلى الكلام في السبب الخامس لأن الحقيقة عممت الكلام بينما لابد من التفصيل فيما يتعلق بعذاب القبر طبعا سيأتي الكلام عنه تفصيلا كما ذكر الشارح لكن أحب نشير إلى أن كلام كثير من أهل العلم أن عذاب القبر ثلاثة اقسام منهما يكون على ذنوب يستمر العذاب بها في القبر وبعد, وبعد البعث كذنوب كثير من المنافتين والمشركين وذنوب الله أعلم بها هذا نوعا ونوعا آخر يكون فيه تكثير كامل للمؤمنين المسلمين الذين يعذبون ببسط بعض الذنوب في قبورهم فإنه هناك صنف من المؤمنين يكون تعذيبهم في القبر من التكفير الكامل لذنوبهم وصنف ثالث يكون تعذيبهم في القبر تخفيف للجزاء وليس تكفير بالكلية ثلاثة صنف صنف يستمر عذابهم في القبر وبعد العذاب وهم العتاث من المشركين والكفار والمنافقين نسأل الله سلامه وصنف يكفر الله عنهم وهم طوائف من المؤمنين بعذاب القبر وصنف يخفف الله عنهم بعذاب القبر وهم أيضا طوائف من المؤمنين نعم يقرأ الأقمطة التالي والأمن والإياس قوله والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة يقصد الأمن من عذاب الله ومكره واليأس من رحمة الله وعفوه الأمن الكامل من عذاب الله ومكره هذا كفر نسأل الله السلام. والياس الكامل من رحمة الله وعفوه هذا أيضا كفر وأغلب ما يقع العباد في الأمن الكامل اليأس يوجد عند أهل التنطع والتشدد كغلاة الخوارج وبعض غلاة العباد لكن الأمن كثير جدا في الأمم وفي الطوائف كغلات المرجئة ومن سلك سبيلهم نعم يجب أن يكون العبد خائفا راجيا فإن الخوف المحمود الصادق ما كان بين صاحبه وبين محارم الله فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط والرجاء المحمود رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله وهو راجل لتوابه أو رجل أذنب ذنبا ثم تاب منه إلى الله فهو راجل لمغفرته قال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم أما إذا كان الرجل متماديا في التفريق والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب قال أبو علي الرو ذباري رحمه الله الخوف والرجاء كجناحي الطائر إذا استوى, إذا استوى يا استوى الطير وتم طيرانه وإذا نقص أحدهما وقع فيه النفس وإذا ذهب صار الطائر في حد الموت وقد مدح الله أهل الخوف والرجاء بقوله أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه وقال تعالى فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا فالرجاء يستلزم الخوف ولولا ذلك لكان أمنا والخوف يستلزم الرجاء ولولا ذلك لكان قنوطا ويأسا وكل أحد إذا خفته هربت منه إلا الله تعالى فإنك إذا خفته هربت إليه الخائف هارب من ربه إلى ربه وقال صاحب منازل السائرين رحمه الله الرجاء أضعف منازل المريد وفي كلامه نظر بل الرجاء والخوف على الوجه المذكور من أشرف منازل المريد وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال سمعك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه ولهذا قيل إن العبد ينبغي أن يكون رجاؤه في مرضه أرجح من خوفه بخلاف زمن الصحة فإنه يكون خوفه أرجح من رجائه وقال بعضهم من عبد الله بالحب وحده فهو زندير ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجع ومن لك ع... أقصد بهذا أن نعم أقفل لك أكمل ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد ولقد أحسن محمود الوراق في قوله قول بعضهم فيما أعلم ينتهي عند كلمة مرجع القول الذي قاله طبعا هذه الكلمة سارت أو كثرت واشتهرت عند العمة لكنهم ما أسندوها إلى أحد بعلمه وهي قاعدة عظيمة من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق يعني أنه يقع في الأعراض عن دين الله عز وجل وهذا هو الغالب من, من غالى في الأرجاء وقع في الزنذقة التي هي ترك الدين والإعراض عنه ترك الدين والإعراض عنه ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري والحروري هو الخارجين لأن الثوارض يميلون إلى التشدد والخوالد سموا حرورية نسبة إلى حروراء ذلك الموضع الذي انحازوا إليه لما افترقوا عن جماعة المسلمين في عهد علي رضي الله عليه سمي كل من نزع هذه النزعة حروري يعني أنه غلب جانب الخوف وغلب نصوص الوعيد وترك نصوص الوعد فشدد على نفسه وعلى غيره ثم قال ومن عبده بالرجاء وحده هو مرجع هذا يدخل في الأول لكنه أخص من الأول لأن من عبد الله بالحب هو الذي لا يبالي بالشرع أبدا لا يبالي بالشرع يعرض عن الشرع بالكلية وأغلبهم الذين يسلكون هذا المسلك نجدهم من زنادق من زنادقة الفلاسفة وغلاثة الصوفية وأما الإرجاء ففي الغالب أنه ما عدا إرجاء الجهمية فهو في الغالب نوع من بال بالشرع فقط لا يعد الإرجاء كله زندقة أو مثلا إعراض عن دين الله فالإرجاء الفقهاء المشهور هذا قد يقصر صاحبه في بعض الأعمال وليس في كلها ولذلك وصله بأنه مرجي يدخل فيه المرجي الغالي ويدخل فيه ما دون ذلك نعم ولقد أحسن محمود الوراق في قوله لو قد رأيت الصغير من عمل الخير ثوابا عجبت من كبره أو قد رأيت الحقير من عمل الشر جزاء أشفقت من حذره قوله دارك الله نقف هذا المقطع يقول من رد على أصحاب المعاصي الذين يستمرون على معاصيهم بحجة أن هذه الأسباب المذكورة تكفر ذنوبهم وأن ليس لهم فجة لأن الله عز وجل أمرهم بالتوبة وأمرهم بالاستغفار وجعل تكفير الذنوب والتوبة مرتبطة بالسعي إلى ذلك في ترك المنهيات والفعل المأمورات واستكثرة الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل والشارح رحمه الله شارع إلى هذا أنه لا ثوبة ولا رجاء إلا بأسباب وإلا مجرد التعليق الأمل على الله عز وجل مجرد أماني والأماني لا تنفع أصحابه يقول فائدة يقول سمحة سمح الشيخ بن باس الصواب أن الأمن والياس لا ينقلان من الإسلام من ملة الإسلام وإنما هم من كبائل الذنوب نعم الأمن والياس في الجملة لا ينقلان من الإسلام إلا إذا كان الأمن أمنا كاملا أدى إلى ترك الدين بالكلية الأمن في من هو مسلم يعني بمعنى أنه مسلم لله وقائم بأصول الإسلام قائم بالحد الأدنى من الدين هذا لا شك أنه أمنه بمعنى تفريطه في حق الله لا يخرجه من الملة وكذلك المسلم إذا يأس من الرحمة بمعنى أنه غلب جانب, اليأس غلب جانب اليأس ومع ذلك يعمل ويحاول ويرجو من الله عز وجل فإن هذا أيضا لا يخرج من الملة وإن غلب عليه اليأس لكن قصد الشارع وقصد بعض الأئمة الذين قالوا الأمن وليأس قالوا المقصود به الأمن الكامل إذا أن الإنسان أمن من عقوبة الله عز وجل وأدى ذلك إلا ان ترك الدين بالكل ما عمل شيء أعرض عن الإسلام وعن جميع العمل هذا معرض عن دين الله عز وجل فأمنه ويقعه في الكفر وكذلك من يأس من رحمة الله يأسا كاملا بأن اعتقد أن الله لا يرحم عباده لا يرحمهم بالكلية بأي سبب من الأسباب فهذا يكون كفر إذن القول بالكفر لمن قال بالأمن كاملا وأدى ذلك إلى تركه للدين بالكلية وكذلك اليأس لمن يأسا كاملا من رحمة الله فهذا قد يؤدي لكفر أما ما بينهما فلا شك أنه لا يخرج منه من الله يقول هل من أسماء الله الفرد لا ليس من لم يردنا من أسماء الله الفرد الفرد وصف للأحد والأحد من أسماء الله قل هو الله أحد فالفرد بمعنى الأحد وهل يسمى الله بما جاء مقيدا في القرآن هذا كلام نطلق بعض الأمور التي جاءت مقيدة قصده الوصف الإضافي ما أدري معنى التقييد هنا لا أدري ما معنى التقييد يقول ما الفرق والحد الفاصل بين لفظة الأخص والأعم في التقسيمات التي مرت معنا في التحول طبعا الخصوص العموم في الأفضل التي مرت امر نسبي لا يعد من وجه واحد يعني مثل التوبة والاستغفار الاستغفار قد يكون من عام من وجه والتوبة عام من وجه آخر وهذا راجع للسياق لا نستطيع أن نحدد خصائص أو ما تختص به التوبة عن الاستغفار من وجه واحد وكذلك لا نستطيع أن نعرف خصائص الاستغفار عن التوبة من وجه واحد لكن مع ذلك خالظاهر أن التوبة عام من الاستغفار لأن الاستغفار من وسائل التوبة الاستغفار من وسائل التوبة والتوبة أعم من ذلك فهذا على وجه العبد وهكذا كذلك أطنقية الألفاظ لا نستطيع أن نعرف لفظة لخص ولا عم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعه وبعد فقد وصلنا في شرح طحوية إلى صفحة 458 إلى قوله فلا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال رحمه الله تعالى قوله ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه قال الشارح يشير الشيخ رحمه الله إلى الرب على الخوالز والمعتزلة في قولهم بخروجه من الإيمان بارتكاب الكبيرة وفيه تقرير لما قال أولا إنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله وتقدم الكلام على هذا المعنى عليها الكلام هنا فيه نوع من الإجمال وربما بعض الألفاظ فيه اشتباه في الجملة إذا أخذنا هذا الأصل على أصول أهل السنة وهو الغالب وهو إن شاء الله مقصود الإمام الطحاوي فإنه يعني أنه لا يخرج العبد من مسمى الإيمان أي لا نسميه غير مؤمن أو يخرج من مسمى الإيمان إلا إذا فرك شيئا من أصول الدين بمعنى أنه إذا أنكر شيئا من ذلك بما في ذلك أصول الإيمان ولوازم أصول الإيمان التي لا بد منها التي ثبتت في النصوص مثل الشفاعة و القول في كلام الله عز وجل وأنه منزل غير مخلوق هذه من لوازم الإيمان وتدخل في أصول الإيمان باللزوم بالنصوص الشرعية ليس فقط اللزوم العقلي أو التفريع بالقواعد بل بمقتضى النصوص للشرعية لأن أركان الإيمان وأركان الإسلام لها لوازم كذلك يدخل في هذا أركان الإسلام ولوازمها الشهادتان ولوازهمها وبقية أركان الإسلام وإن كان في, المس في, في الأركان العملية خلاف هل من أعرض عن أركان الإسلام؟ الصلاة والصيام والحج والزكاة هل من أعرض عنها إعراضا كليا يخرج من الإيمان أو لا يخرج هذه مسألة خلافية إلا أن الصلاة ورد فيها نصوص مستقلة يخرج تاركها من الإيمان ومن الإسلام ما عد ذلك فإن المسألة فيها خلاف بعض بعضها العلم قال أن من أعرض عن أركان الإسلام بالكلية إعراضا كليا فإن هذا لا بد أن يلزم منه إعراض الجحود أو الشرك الذي يؤدي إلى الجهود أو عدم الإدعان والتسليم الذي به يخرج عن مسمى الإيمان إذن فقول لا يخرج العبد من الإيمان إلا بجهود ما أدخله فيه يقصد بجهود صول الدين التي أدخلته في مسمى الإيمان وهي أركان الإيمان ولوازمها وأركان الإسلام بجملتها ولوازمها نعم قوله والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق والإيمان واحد وأهله في أصله سواء والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهواء وملازمة الأولى هذه العبارة أو هذه العبارات الحقيقة جار فيها الشيخ الطخاوي رحمه الله مذهبه وشيوخه الأحناف وإن كان حاول أن يقرب بعض الألفاظ إلى المعاني التي يقول بها للسنة والجماعة إلا أنه بقي في بعض عبارات شيء من الإشكال فأولاً قوله والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان ليس هو التعريف الكامل للإيمان بقي فيها العمل بالجوارة ويصدق هذا المعنى أي أنه مال إلى قول مرجئة بقية العبارة قال وجميع ما صحى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق هذا فيه, فيه تلميح إلى قول أبي حنيفة ومرجئة الفقهاء رحمهم الله إلى أنهم يقولون إن الأعمال تخرج من مسمى الإيمان لكنها, لكنها لا بد أن تلزم العبد لأنها أوامر نواهي ويترتب على فعلها الثواب وعلى فرقها الوعيد والعقاب كذلك قال هو واحد أيضا فيه تعبير عن مذهب المرجعة قال هو الإيمان واحد وأهله في أصله سواء كأنه يشير إلى أن الإيمان هو التصديق والقول. والسلف في الحقيقة يرون أن الإيمان متعدد لأن الإيمان أولا هو معاني وحقائق تتفاوت من التصديق والإذعان والخشية والتقوى والخوف والرجاء ونحو ذلك من المعاني القلبية وكذلك يتعدد في الأمور العملية فالأعمال الجوارح كلها تدخل في مسمى الإيمان وهي متعددة وتتفاوت زيادة النقصة وتتفا... وتتفاضل بعضها عن بعض تتفاضل بحسب النية وما يقر في القلب وتتفاضل أيضا بنوعها وكمها وهذا التفاضل في أعمال القلب وفي أعمال الجوارح لا يتماشى مع التعبير بأن الإيمان واحد وأصله في وأهله في في أصله سواء كما نقول وأهل في, أهل في أصله سواء أيضا متابعة للمرجاء في أن المؤمنين على درجة واحدة من الإيمان إنما يتفاوتون في الأعمال على اعتبار أن الأعمال عند هؤلاء لا تدخل في مسوى سمى الإيمان وكذلك القول والتفاضل بينهم بالخشه والتقى ومخالفة الهواء وملازمة الأولى يقصد بذلك أن التفاضل معنوي ولا يكون حسيا وهو بهذا أيضا يميل إلى قول المرجع بأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان على الأقل في ظاهر اللغة وإن كان الشالح ابن أبي العز رحمه الله حاول أن يجر هذه العبارات إلى مذهب أهل السنة والجماعة بشيء من التكلف والله أعلم نعم سيئة سيتضح هذا من خلال قراءة الشر اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافا كثيرا فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهوية وسائر أهل الحديث وأهل المدينة رحمهم الله وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان هنا زاد على كلام الشيخ الطحاوي الإشارة إلى العمل بالأركان هذا عن الأمر الآخر أن العبارة فيها قصور في الحقيقة وإن كان ابن أبي العز ربما لم يقصد ذلك لكنه ما أراد أن يبين وجه الخطأ في كلام الطحاوي رحمه الله ما أراد أن يتضح أو يشهر وجه الخطأ لأن حمله على أحسن محامل عند الطخاوي فقول اختلف الناس ثم قال فذهب مالك كان الأولى فأن يقول فذهب السلف هذا مذهل السلف واقعا الصحابة والتابعون وإمك الهدى ولم يخالفهم من الإم المشاهير إلا أبو حنيفة وشيخه حماد وعلى عدد قليل من أتباعهما ممن يعدون من أئمة السلف أما البقية فهم من أهل الأهوان فعلى أي حال ينبغى أن يقال فهذا مذهب السلف ثم يذكر منهم كما يفعل الأئمة مالك والشافي وأحمد ولوزاعي كما فصل فيقال فمذهب فذهب السلف كمالك والشافي وأحمد وأرى أن تعدى العبارة كذا أو تهمش عليها وإلا فهي عبارة المال فلا نستطيع أن نغيرها أو الشارع لكن الأولى أن نوضحها بعبارة أولى فيقال فنذهب السلف كما الشافع إلى آخره نعم ثم تبع بعض المتكلمين تبع السلف أما أهل المدينة فهم أيضا أصل السلف فأهل الظاهر أيضا أغلبهم يوافقون السلف كثير من الوصول في العقيدة وجماعة من المتكلمين نقصد جماعة من الأشاعر والمثلاث ردية نعم حقيقة صاحب الحاشد الزهل الخير في كثير من المواضع في هذا الموضوع وما بعده جار جماعته الأحناف وسيعني أنبه على هذا عنده في مواضعه قوله هو قول معتزلة نعم معتزلة يوفقون أهل السنة في إجمال هذا القول يدخلون, الإيمان في مسمى... يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان وكذلك أكثر الخوارج يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان لكنهم لا يجزئون الإيمان يرون الإيمان إذا اختل منه شيء اختل كله وهذه مخالفة يعني عند الإجمال المعتزلة والخوارج يوفقون أهل السنة لكن عند التطبيق والتفصيل ويخالفون مخالفة كبيرة فالسنة يرون الإيمان يتفاضل ومع تفاضله إذا اختلى منه عمل بقي الآخر الخوارج المعتزلة يرون إنه أن الإيمان يشمل القول والعمل لكن إذا اختلى منه جزء اختلى كله ولا يزل هذا مذهب أكثر بباضية إلى اليوم نعم بس الله إليك البقية المحشي ما كان بد نشغلكم بعبارات محشي يقول والفرق بينهم وبين السلف أنه جعل الإيمان شرط في صحته والسلف جعلوه شرط في كماله طبعا هذا له وجه من الصح نعم وذهب كثير من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي أنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان طبعا قوله من يعني الاحناف وبعبارة أخرى أيضا هم المرجع لأنه يلزم التلازم بين الأحناف والمرجع نعم هناك مرجع غير الاحناف لكنهم هم الأغلبية الغالب أن كل الاحناف إلا القليل هناك من الأحناف من ما لا ينمذب الحديث مذب السنة والجماعة قديما وحديثا وهناك منهم من يخالفهم في بعض الجزيات لكن في الجملة الكلام عند الحكم الغالب الغالب أن الأحناف هم المرجع كما أن أغلب المرجع أحناف والمتريدية كذلك المتريدية مرجع نعم بقولها من صحابنا من... يعني الأحناف صحابهم في المذهب مذهب الفكر نعم ومنهم من يقول إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصليه وإلى هذا ذهب أبو منصور الماتوريدي رحمه الله ويروى عن أبي حنيفة رضي الله عنه طبعا الراجع عن أبي حنيفة أنه قال إن الإيمان تصديق وقول, تصديق وقول وهو مذهب شيخه حصلت الأقوال لأنها سيفرقها الشيخ الشارع فلذلك يحسن نجمعها الآن بإجاز وان كانت ستأتي تفصيل حصلت الأقوال بالإيمان خمسة أولها قول السلف كأنه قول وعمل هذا على الإجمال وحيانا السلف يفصلون فيقولون إثقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان والقول الثاني أنه تصليق القلب وقول اللسان وهذا مذهب بحنيفة وشيخه وكثير, وشيخه وكثير من الأوائل المرجعة والقول الثالث أنه قول اللسان فقط وهذا قول الكرامية والقول الرابع أنه التصديق فقط وهذا قول طائفة من الأحناف وهو قول ما تريدي وكثير من أتباعه قول أبي منصور ما تريدي وكثير من أتباعه ولا يزال هو قول في الأشاعرة وفي كثير من المرجئة سواء كانوا أشاعر وما تريدية أو غيره بمعنى ان المرجئة لهم قولان منهم من قال الإيمان والتصديق فقط وأثر هذا عن أبي حنيفة ومنهم من قال إن وهو أيضا قول ما وقول كثير من المرجئة الأشاعر وما ومنهم من قال إنه أي الإيمان قول تصديق وقول تصديق القلب وقول اللسان وهذا هو الأرجح عن, عن أبي حنيفة وقال به بعض المرجع أيضا الخامس أن الإيمان هو المعرفة فقط مجرد المعرفة معنى هذا أنه لا يقول بالتصديق يقولن من عرف الله فهو مؤمن سواء صدق أو لم يصدق فالذي يعرف ويجحدك فرعون عنده على طاعدته وإن لم ينص على ذلك لكن ألزمه العلماء بذلك قال من يعرف الله ولم يقر به فهو عنده مؤمن كامل الإيمان وهذا قول الجهم وقوله بعض الفلاسفة وغلاث الصوفية ويقول به كثير من الباطنين نعم وذهب القرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط فالمنافقون عندهم مؤمنون كامل الإيمان لكن يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به وقولهم ظاهر الفساد وذهب الجهم بن صفوان وأبو الحسين الصالح أحد رؤساء القدرية إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب وهذا القول أظهر فسادا مما قبله فإن لازمه أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين فإنهم عرفوا صدق موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام ولم يؤمنوا بهما ولهذا قال المسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وجه الاستبدال هنا أنه قال لقد علمت وهذا مما حكاه الله عز وجل عن قصة موسى وفرعون وقوله علمت يدل على أن فرعون ما لم ينكر هذه الدعوة فإنها صحيحة لأنه ما أنكر قول موسى لقد علمت ثم إن الله عز وجل حكى بذلك وجه الحق في القصة فلو كان فيها استدراك فيما لا يعلمه لله عز وجل وهما في قلب فرعون لبين لبي هذا في القرآن أو لبينه الله عز وجل وأن أيضا موسى لا ينطق إلا بالحق دعوة إلى الله إقامة الحجة على فرعون الله عز وجل يسدده ويعصمه من أن يقول الباطل تاسيما أنه يشير لما في القلب إلى ما في قلب فرعون فقوله لقد علمت فيه نوع من إطلاع موسى على شيء من الغيب مما في قلبي فرعون ولو لم يكن هذا حق أي أن فرعون علم لكنه جهد لما جاءت بهذا السياق في كتاب الله وأظن المسألة واضحة لو كان, لو كان كلام موسى عليه السلام عن فرعان مجرد ظن لا ما قال بذلك أو لما جاء ذهال هكذا دون أن يسدده الله عز وجل ويبين له وجه حق ذلك لسيما أنه يشير إلى معنى قلبي لا يعلمه الله عز وجل وقد أضلع الله عليه نبيه موسى وهو أن فرعون علم في قرارة قلبه أنه ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر نعم وقال تعالى وجحدوا بها واسخيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وإذا دلالت هذه لا يدلات الظلالة ظاهرة لأن الله عز وجل يحتي حالهم والله لا يقول إلا الحق سبحانه الله يحكي حالهم من حال فرعون وآله لأنهم استيقنتها أنفسهم استيقنتها بمعنى أنهم عندهم يقين قلبي لكن الجحود جهود مكابرة وجهود إنكار وتعالي وغطرسه غروب وهذه من صفات الإنسان إذا طغى واستحول عليه الشيطان نسأل الله العافح نعم وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم ولم يكونوا مؤمنين به بل كافرين به معادين له وكذلك أبو طالب عنده يكون مؤمنا فإنه قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير عديان البرية دينا لولا الملامة أو, أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا بل إبليس يكون عند الجهم مؤمنا كامل الإيمان فإنه لم يجهل ربه بل هو عارف به قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال رب بما أغويتني قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين والكفر عند الجهل هو الجهل بالرب تعالى ولا أحد أجهل منه بربه فإنه جعله الوجود المطلق وسلب عنه جميع صفاته ولا جهل أكبر من هذا فيكون كافرا بشهادته على نفسه هذا من باب الإلزام الشاهد إنه, إنه, إنه, إنه, أنه يلزم من قول, قول الجهم وهو قول خبيث غال في القبس يلزم منه إذا كان يقول بأن الإيمان هو معرفة الله فقط وأن من عرف الله استحق الثواب على الإيمان فيلزمه أن يكون في العون وقومه من المؤمنين الذين استفقون الثواب وأنهم لا يكونون كافرين على هذا هذا المحكوم وكذلك أبو طالب وقريش والكفرة الذين أنكروا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى كل هؤلاء على قاعدة الجهم يعدون من المؤمنين وليس من الكافرين وكذلك إبليس وهذه مغالطة وقلب للحقائق وهذا أسلوب الباطنية في كل زمان نعم وبين هذه المذاهب وبين هذه المذاهب مذاهب اخرى بتفاصيل وقيود اعرضت عن ذكرها اختصارا ذكر هذه المذاهب ابو المعين النسفي في في التبصره في تبصره الادله وغيره وحاصل الكل يرجع إلى أن الإيمان إما ان يكون ما يقوم بالقلب واللسان وسائر الجوارح كما ذهب إليه جمهور السلف من الآئمة الثلاثة وغيرهم رحمهم الله كما تقدم هذا الكلام فعلا ليسه عبر به في السام هذا تعبير سليم عن حكاية قول السلف بأسلوب واضح صريح ليس فيه مجاملة للأحناف ولا للمرجع نعم أو بالقلب واللسان دون الجوارح كما ذكره الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله أو باللسان وحده كما تقدم ذكره عن الكرامية أو بالقلب وحده وهو إما المعرفة كما قاله الجهم أو التصديق كما قاله أبو منصور الماتريدي رحمه الله وفساد قول الكرامية والجهم بن صفوان ظاهر والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو لازمة لإيمان القلب أو جزءا من الإيمان مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان بل هو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء, وإن شاء عفى عنه نزاع لفظي لا يترتب عليه فساد اعتقاد وأن هذا الكلام أيضا مما يعني تساهل فيه الشارح وأراد أن يتوسط حسب طائله وجهة نظره بين الطحاوي والأحناف من جهة وبين اهل السنه من جهه اخرى فتصوير الخلاف بانه صوري مطلقا هذا غير صحيح وكذلك تصوير الخلاف بانه لفظي مطلقا هذا غير صحيح وكذلك تصوير الخلاف بانه لفظي مطلقا هذا غير صحيح فهو صوري ولفظي من جهه لكنه اعتقادي وعلمي من جهه اخرى اما كونه صوري ولفظي فإذا فهذا من جهة الأعمال وثم وثمرة الأعمال أي جزاء الأعمال بمعنى أن أبا حنيفة وأتباعه سواء قال قالوا أن الإيمان هو التصديق أو التصديق والقول عندهم للأعمال اعتبار كبير لا يتساهلون في الأعمال لا يتساهلون فيها فعندهم لها اعتبار ويرون أنها من لوازم الإيمان وأن الإخلال بالأعمال يترتب عليه الوعيد وأن الزيادة في الأعمال عليها الثواب العظيم فمن ناحية العمل الغالب أن النزاع له هذا عند الكبار منهم العوائب الذين هم في عصر السلف. القرن الأول والثاني تقريب مع أن المتأخرين منهم صار عندهم نوع تساهل في فروع هذه المسألة وانعكس هذا المفهوم عندهم في التساهل في الأحكام والأسماء والأعمال وثمرات الأعمال انعكاس مباشر أو غير مباشر وأقصد بذلك أن متأخر المرجع تساهلوا في مسألة لوازم الأعمال من الولاء والبراء ومن تحقيق الوعيد ومن أيضا الأمر المعروف أنها المنكر وغير ذلك بخلاف الأولين أبو حنيفة رحمه الله ومن كان في جيله وقبله كانوا ليس سهلون في مسألة الأعماء وعندهم من الورع وعندهم من الالتزام السنة ما يجعلهم لا يخلون بمنهج الولاء والبراء ولا الأمر بالمعروف أنها المنكر ولا بلوازم العمل من حيث الوعيد ونحن ذلك إذن الخلاف عند لوائل في الجانب العملي في تقدير الأعمال فعلا في نهايته وثمرة الصوري لكن من الجانب الآخر وهو المهم جانب الاعتقادي لا شك أن هناك فرق كبير ولذلك جعلها أهل السنة بإجماعهم مسائل الاعتقاد وهي قولهم بأن الإيمان قول وعمل وإدخالهم الأعمال في مسمى الإيمان قولهم بأن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان صار من أصول العقيدة يكررونها في كتبهم ويدرسونها وينافحون عنها ويحشدون لها والكل والكتب وكتبوا في ذلك المجلدات تقريرا للحق السلف لا يتكلمون بالفضول وهم أكثر الناس تورعا عن الكلام والتأريف في فضول الأمور فقد عنوا بمسألة الإيمان عناية باهرة وكبيرة وعظيمة جدا أي إدخال الأعمال في مسمى الإيمان وأن الإعمال جزء من الإيمان كذلك ترتب عليها من جانب الاعتقادي القول بأن الإيمان يزيد وينقص ومن هنا فالمرجئة يرون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص وصارت هذه المسألة من ناحية الاعتقادية والعلمية من أكبر المسائل عند أهل السنة والجماعة وربطوها بالتي بعد قبلها ثم جاءت مسألة الاستثناء في الإيمان أيضا وصارت من أساسيات العقيدة لأنها ناتجة عن أو فرعا عن القول بأن الإيمان يزيد بأن الإيمان تصديق أو تصديق عمل فالذين قالوا أن الإيمان هو التصديق والقول قالوا لا يجوز الاستثناء في الإيمان لأنك إذا صدقت لا تستثني والسلف حينما قالوا بأن العمال تدخل في مسمى الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص فجازوا أو استثنوا الإيمان لأن العمل مرتبط بالعبد بأفعاله والتزامه وتسليمه لله عز وجل أو عدم ذلك فإذا كان من بتسليمه لله عز وجل العامل من مقتضى الشرع فليقول أنه مؤمن إن شاء الله لأنه ليس المقصود مجرد التصديق اللغوي مجرد الإقرار على هذا ف من الناحية العملية عند الاوائل فعلا لفظي لكن عند المتاخرين من ناحيه العملية لم يعد لفظي أما من ناحيه عقاديه والناحيه العلميه فان الخلاف ليس بلا قول بل ترتب عليه امور خالفت مقتضى النصوص الصريحة عند السلف مقتضى النصوص الصريحه عند السلف والسلف حينما قرروا ان الايمان يزيد وينقص وان الإيمان ايضا يدخل في مسمى الاعمال لا تدخل في مسمى الايمان وانه يجوز الاستثناء في الايمان هم قرروا ذلك موفقه لطرد قاعدههم واطرادها علميا انما لان النصوص واذا وردت بذلك نصوص القران والسنه فلا بد من حماية النصوص وقواعد الشرع واصول الدين من ان تنتهك و تختل مفاهيمه عند الناس بمجرد مجرات إمام غلط أو زلم نعم والقائلون بتكفير تارف الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى وإلا فقد, نبي وإلا فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني والسارف وشارب الخمر والمنتهب ولم يوجب ذلك زوال اسم الإيمان عنهم بالكلية اتفاقا هو هنا الشيخ افترض اعتراضا وهو فعلا قاله بعضهم لكنه اختصر اختصارا جعل الاعتراض غير اعتراض غير واضح وجا جاب عن هذا الاعتراض يقول ان هناك من قال هنا ان من الاعمال ما يخرج من من الاعمال ما يخرج تركه من المله أو يوجب تركه الكفر وهو الصلاة وعلى هذا فإن تارك الصلاة إذا كان يخرج من المله أو كان يؤثر فعلى هذا يكون اختل إيمان أو لا يقال بأنه مؤمن مع أن الصلاة عمل فيقول لنا الجواب على هذا أن الصلاة استثنية بنصوص مستقمة طبعا هذا الكلام في مجمله صحيح أن الصلاة ورد النص بتكفير تاركها أكثر مما ورد في غيه وأنه وردت نصوص أخرى بأن كفر تارك الصلاة كفر مغلظ وأنه أيضا وصف تارك الصلاة بالشرك والشرك لا يكون إذا قارن الكفر إلا يعني كفر المغلب وكلامه هذا صحيح لكنه فيه نوع من الاتباس هل هو يستذل السلف أو يستذل ضدهم المسألة مرتبسة وكأنه بذلك يشير إلى أن هذا دليل من أدلة المرجع الذين يقولون إن الأعمال لا تخرج من الإيمان إلا الصلاة والصلاة جاء دليل إخراجها من الإيمان اخراج من تركها من الإيمان بدليل مستقل لا لأنها من الإيمان نقول هذا صحيح من وجه وليس بصحيح من وجه آخر صحيح إن, الإيمان إن الصلاة استثنيت من كثير من الأعمال وأركان الإسلام بأن تاركها يخرج من الملة عند بعضه العلم او يفكر كفر المغلط او نحو ذلك من ما رد وان فيها نصوص مستقلة لكن هذا لا يعني ان غيرها من الاعمان لا يدخل مسمى الايمان لان نقول الايمان يزيد وينقص ما نقول ان الذي يختل ايمانه يخرج من الايمان بالكلية فمن هنا لا مكان للاعتراض بالنسبة على اهل السنة بهذا المثال لكن الاستثنى وارد اي استثنى الصلاة فكثير من الاعمال بمفرده تركه لا يخرج من الملة إلا الصلاة لكن لو أن سانا ترك أركان الإسلام جميعا وأعرض عن الدين بالكلية فإنه يكفر وإن كان مصدقا وسيأتي أيضا إشارة إلى هذا لمقام آخر والمهم أنه هنا افترض اعتراضا بالقول بأن تارك الصلاة يكفر وعلى هذا فإنه ويخرج من الإيمان على هذا فإن, من فإن الأعمال تخرج من الإيمان ثم كأنه استدرك على هذا الاعتراض بقوله أن الصلاة جاء النص فيها مستقلا فنحن نقول كما جاء النص بأن تارك الصلاة يكفر كذلك جاءت النصوص بأن الذي يخل بالأعمال ينقص إيمانه والذي يوفي بالأعمال يزيد إيمانه وهذا له نصوص مستقلة وهذا له نصوص مستقلة فيبقى الاعتراض لا يرد على أهل السنة والجماعة إنما يرد على المرجئة فيما بينهم وعلى المرجئة بينهم بين خصومهم الآخرين من المعتزلة والخوارج الذين يخرجون الـ الـ الـ الـ الـ الـ الأهل الكبيرة من الإيمان بالكل. نعم هذا رد عليه ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل وأعني بالقول التصديق بالقلب والإقرار باللسان وهذا الذي يعنى به عند إطلاق قولهم الإيمان قول وعمل لكن هذا المطلوب من لا الإبادة لحظة, لحظة قبل, قبل لكن هذا أيضا من الكلام المجمل الملتبس كلامه هذا فيه إجمال وفيه نظر من ناحية أخرى فقوله بأن أه القول بقوله التصديق بالقلب والإقرار باللسان هو معنى الإيمان قول وعمل ليس بصحب القول بأن التصديق بالقلب والإقرار باللسان يخالف ويناقض قول السلف بأن الإيمان قول وعمل لأن السلف فسروا قولهم وتفسيرهم متواتر لهذه الكلمة تفسير السلف لكلمة قول وعمل متواتر وهو أنهم يقصدون بقول العمل. قول القلب واللسان وعمل القلب وجواله إذن كلمة قول وعمل ليست مرادفة للإقرار بالقلب والقول باللسان بل تزيد عليها كلمة قول وعمل تزيد قطعا كان السلف اتفقوا على أن المقصود بقولهم قول وعمل جميع الأمور الثلاثة التصديق والإقرار باللسان والعمل للأركان لذلك لما خاض المرجع في هذه المسألة السلف فصل لما اضطل السلف للتفصيل فصل وقال, وقال الإيمان هو تصديق الجنان وقول اللسان وعمل الأركان وهو تفسير لكلمة قول نعم إذن كلام الشارح رحمه الله فيه نوع من الإجمال والإيهام وقال الله خلافة بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العبادة القول والعمل هذا صحيح لكن تفسيره بذلك بأنه يعني بالقول التصديق بالقلب فقط والإقرار باللسان فقط فهذا فيه نوع من الاتباس لأنه قال وهذا الذي يعنى, يعنى به عند, عند إطلاق قولهم قول وعمل فليته شرح معنى عمل وجعلها في أصل الشرح السابق قبل السطرين وقبل سطر السطرين من اجل ان يزول اللبس لكن... ومع ذلك يبقى لسني لت... يعني تفسير او العبارات محمل لو لم يكن هناك نوع من التكلف في عرض قول المرجئه في هذا المقطع كله لو لم يكن هناك التباس في الكلام من أوله وآخره لا قلنا أن هذا الكلام ممكن يحمل على أحسن المحامل فيبقى سليما في الجملة لكن إذا نظرنا إلى مجمل القول قبل الصفحات والصفحات التاريخ وجدنا أن هذا القول ملبس ولا بد من بيانه وشرح معنا قول عمل وأنها ليست مرادفة للتصديق والإقرار فقط وإن كان القول فعلا يرادف التصديق والإقرار لكن العمل أمر لابد من الإشارة إليه هنا وأنه يعني الأمور الثلاثة والله أعلم نعم لكن هذا المطلوب من العباد هل يشمله اسم الإيمان أم الإيمان أحدهما وهو القول وحده والعمل مغاير له لا يشمله اسم الإيمان عند إفراده بالذكر وإن أطلق عليه كان مجازا هذا محل النزاع وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاصل لله ورسوله يقصد أجمع هنا أهل السنة والمرجع يقصد أن أهل السنة والمرجع أجمع وكأنه يريد أن يجمع بينهم هنا ليوفق بين المذهبي نعم وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه أنه عاصل الله ورسوله مستحق الوعيد, مستحق الوعيد لكن في من يقول إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان من قال لما كان الإيمان شيئا واحدا فإيماني كإيمان أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما بل قال كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل عليهم السلام وهذا غلو منه فإن القفر مع الإيمان كالعمى مع البصر ولا شك أن البصراء يختلفون في قوة البصر وضعته فمنهم الأخفش والأعشى ومنهم من يرى الخط الثخين دون الرفيع إلا بزجاجة ونحوها أيضا في هذا الكلام نوعا من الإجمال هنا عنى طائفة من المرجع قوله قد أجمع على أنه لو صدق بقلبه وطرقه امتنع عن العمل أن بجوارح أنه عاصر الله هذا فعل قول أهل السنة والمرجع وأنه سحق للوعيد هذا قول السنة والمرجع جميعا لكن فيما بعد قوله لكن في من يقول أن العمال غد داخل يسمى الإيمان من قال يعني يقصد أنك هناك من المرجع توافق أهل السنة في ظاهر القول توافقه للسنة في ظاهر القول لكن عند التفصيل خالفون فهذا قول بعض المرجعة كما أنه رد من معتدلة المرجعة وهو مرجعة الفقهاء على الجهمية هذا صحيح يعني بمعنى أنه ما قاله في المقطع الثاني من قوله لما كان الإيمان شيء واحد فإيمان كإيمان أي بكن الصديق هذا قول طائفا مرجعة وليس كلهم وأيضا هو يوافق قول بعض الجهمية نعم صلى عليك نعم بعد على <تصفيق> حال هنا نقل قول غيره لكن في الاكلام في الحاشيه الشمال اجماع كنت اود لو ان المحشي او المهمش وضح قوله قال الخوارج والمعتزله ان الاعمال ان الاعمال جزاء الايمان فالتارك العمل خارج عن الايمان عندهما العبارة أولها صحيح وأخيرها صحيح وأولها في نظر القول بأن العمال أجزاء الإيمان فعلا هو قول معتزلة وقول جهمية لكنه وقول الأخوار تقصد لكنه يوافق بعض قول أهل السنة والجماعة وكما قلت لكم أهل السنة والجماعة يرون أن الأعمال داخلة في الإيمان وأنه ممكن يعبر بعضهم بأنها أجزاء الإيمان لكن ليست أجزاء بمثابة الأركان عند أهل السنة ليست أجزاء بمثابة الأركان عند أهل السنة لكنها أجزاء بمثابة أنها متممات وكملات هي منه لأن الإيمان يزيد وينقص لأنها منه فعلى هذا فإن ظاهر أول عبارة يوافط أهل السنة وجماعة أن الأعمال أجزاء الإيمان وإن كانوا لا يعبرون بهذا التعبير لكن هذا هو مفهوم قول أهل السنة وجماعة ثم عند عند التطبيق يفارق القوارج والمعتزلة أهل السنة الخوارج المعتزلة حين موافق أهل السنة على أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان وهو ما عبر عنه هنا بأجزاء الإيمان خالفوهم في مسألة حكم المخالف حكم المخالف أو الذي يخالف في الأعمال فإن وهو مرتكب الكبير فإن الخوارج والمعتزلة هيرون مرتكب الكبيرة إذا خل بجزء إيمان اختل إيمانه كله بينما أهل السنة يقولون إذا أخلى بجزء من من العمل يختل إيمانه ينقص إيمانه بقدر ما بقدر ما يعني اختل عمله بقدر الخلال العملي نعم ثم أيضا جاء بكلام أيضا ينبغي التنبيه عليه وهو أنه شار إلى أن القول هنا أي قول مرجعة هو ما ذكره في السطر الثاني صفحة رهامش صفحة 460 قال والثالث مذهب المرجع وقالوا لا حاجة إلى العمل ومدار النجاة والتصديق فقط هذا كلام مجمل المفروض يقال الجهمية لأن السلف إذا أطلقوا المرجع يقصدوا مرجعة الفقهاء فلذلك هؤلاء أي مرجعة الفقهاء الأحناف إذا أطلقوا المرجع طبعا يخرجونها عنفسهم أو يخرجون أنفسهم منها ولا يستعملون اصطلاح السلف إنما يقصدون الجهمية وكان المفروض إما أن يقول غلاة المرجأة أو مرجأة الجهمية أو الجهمية ولا يقول نذهب المرجأ. مذهب لمرجأة مذهب لمرجأة لا يقول لا حاجة إلى العمل لإنما يقول العمل لا يدخله مسمى الإيمان إنما حكى هنا قول الجهمية وسماه مذهب لمرجأة وفي نوع من الإيهام طبعا كان مفروض أن صاحب الحاشي ينبه أو لا يختار هذا النقل قال له ما هو ما الكلام كلام. ما هو ليس الكلام كلامه نعم مكمل, مكمل. يعني كأبوني لأن ننقش الهامش كله لأنه قال ثم هؤلاء افترقوا فرقتين فجعلهم السنة ايه فصار الأولون المرجع على طرفين والرابع مذهب للسنة والجماعة وهم بين بين قالوا أن العمال أيضا لابد منها لكن تاركها مفسق لا مكفر فلم يشدد فيها كالخوارج أيضا هذا فيه إجمال في الحقيقة الكلام فيه إجمال وإيهار صحيح أنها للسنة بين المرجع الغلاث وبين الخوارج والمكزن لكن قوله بأنهم قالوا أن الأعمال لا بد منها كأنه يحكي مذهل بحنيفة بأنه لا بد منها بمعنى أنها شرط زائد عن مجرد الإيمان أنها من لوازم الإيمان بينما أهل السنة يقول لابد منها بمعنى أنها من الإيمان أو تدخل فيه ثم قوله لكن تاركها مفسق لا مكفر أيضا هذا هي تفصيل ليس على أطلاقه بعض الأعمال تاركها يكفر بحسب ما ورد في النصوص وبعضها يفسق وأيضا يقال بأن الإيمان هناكس ويقال نقص إيمانه قوله ولهم يهون أمرها كالمرجة أيضا هذا فيه النظر لأنهم فعلا مرجع الفقهة هوا وأمرها في آخر الأمر ثم قال استركوا إلى فرقة عين فأكثر محدثين لإنما مركبوا من الأعمال وإمامنا أبو حنيفة وأكثر الفقهة ومتكلمين لأن الأعمال غير داخلة في, في الأي مخلطة هنا بين الناس إلى أن الأعمال غير داخلة في الإيمان مع اتفاقهم على أن فاقد التصديق كافر نعم فاقد التصديق بالكلية كافر أيضا كلمة أكثر الفقهة فيها نظر وقولي فلم يبقى الخلاف إلا في التعبير هذا يضاف فيه نظر ما هو صحيح خلاف التعبير خلاف عقدي خلاف عقدي وهو اعتقاد أن الإيمان يدخل في مسمى الإيمان وهذا هو الحق وأن الإيمان يزيد ينقص, ينقص وهذا هو الحق وأن يجوز الاستثنة في الإيمان لأنه عمل البشر وعمل البشر يجوز استثنائه ولأن الإنسان لا يدري ما مصيره وما مصير عمله عند الله عز وجل فالاستثناء جائز وهو لا يعني عدم استقا بالعمل إنما يعني أن يكل الأمر إلى الله عز وجل ولا يذكي نفسه نعم بقي شكال نعم ومن يرى الخط الثخين دون الرفيع إلا بزجاجة ونحوها ومن يرى عن قرب زائد عن العادة وآخر بضده هذا ما يمكن نسميه نوعا من الخلق أبي العز رحمه الله أنه ليظهر لي أنه يوافق أهل السنة والجماعة إجمالا لكنه أيضا عنده نوعا من ما نسميه يمكن التقرب أو القرب أو اعتقاد معقولية بعض أقوال المرجع وأنها معقولة وممكن أن تفسر بتفسيرات توافق مع مذهب السلف نظرا لأن النزاع لفضي فهنا بدأ يستدل لأهل السنة والجماعة باستدلالات لبس بها وإن كانت موهمة لكن إهام فيه غموض لا أحب أن أشير إليه لأن نحمل كلامنا بالعزة لأحسن المحامل سيما أنه في آخر المبحث هنا قرر الانتصار لأطوال أهل السنة والجماعة في الأمور التي ذكرها فإذا كان انتصر لها فلا شك أن اضطرابه قبل قليل أو في الأمور السابقة أو بعض المسائل الآتية أن الطراب ناتج, ناتج عن أنه يرى أن أقوال المرجعة لها وجه لها وجه وأنها ممكن تكون أقوال اجتهادية وإن كان يرجح غيرها فهنا بدأ يستدل على مذهب السلف لأن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص نعم ولهذا والله أعلم قال الشيخ رحمه الله وأهله في أصله سواء يشير إلى أن التساوي إنما هو في أصله ولا يلزم منه التساوي من كل وجه بل تفاوت نور لا إله إلا الله في قلوب أهلها لا يحصيه إلا الله فعالى طبعا كلام كارك كقوله وأهله في أصله سواء يحتمل أمري عند التحاول رحمه الله يحتمل أن يقصد الأصل أي مبدأ الإيمان وهو مجرد التصديق ابتداء ويحتمل أن يقصد في أصله يعني في الإيمان التصديقي الذي هو كل الإيمان عند المرجقة فمن هنا يعني تبقى الإبارة مفتملة لكن نشاره ابن أبي العز فسرها بما هو أقرب إلى أقوال السلام وإن كان ومع ذلك في عباراته نوعا من الإهام فقوله أي التحاوي وأهله في أصله سواء قصد أن أهل الإيمان في مبدأ التصديق سواء أي في وجود الإيمان في قلوبهم مبدأ وجود الإيمان في قلوبهم سواء ثم يتفاوت هذا الإيمان في المعاني والأعمال فهذا صحيح وإن كان يقف عندها ويقف وإن كان قصده الوقوف عند القول بأن الإيمان في قلوب الناس سواء ثم لا يزيد بمعنى لا يرى أنه يتفاوت في الأعمال والأحوال فهذا خطأ الشيخ كان ابن أبي العزة راد أن يجمع بين الأمرين قال لا يازم منه التساوي من كل وجه لالتفاوت نور لا إله إلا الله هذا فيه أيضا نوع تقريب للكلام إلى مذهب السلم نعم فمن الناس من نورها في قلبه كالشمس ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري وآخر كالمشعل العظيم وآخر كالسراج المضيء وآخر كالسراج الضعيف ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم من نور الإيمان والتوحيد علما وعملا وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعظم أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته بحيث إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف شهوة ولا شبهة ولا ذنب إلا أحرقه وهذه حال الصادق في توحيده فسماو إيمانه قد حرست بالرجوم من كل سادق ومن عرف هذا عرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى وقوله لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله ومن جاء وما جاء من هذا النوع من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس حتى ظنها بعضهم منسوخة وظنها بعضهم قبل ورود الأوامر والنواهي وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار وأول بعضهم الدخول بالخلود ونحو ذلك طبعا ما أشكلت هذه النصوص إلا على المرجع هذه النصوص ما أشكلت فعلا إلا على المرجع الخوارج نعم بالغوا في الأخذ بها فهي ما أشكلت عليهم يعتبرون هي المحكمة ويعتبر النصوص الوعد هي المتشابهة الخوارج والمعتزلة لكن المرجئة هم الذين أشكلك عليهم النصوص الوعيد أما بقيته للم ما أشكلك عليهم هذا من الأمر الآخر أن الكلام السابق كله في شرح قول طحاوي وأهله في أصله سواء فيه نوع يعني التباس لأن الشيخ هنا ابن أبي العز كأنه أراد أو إن أراد ان قصد بهذا الكلام أن الإيمان يتفاوت في أحواله ومعانيه القلبية فقط دون الأعمال هذا لا يكفي في شرف الكلمة وإن أراد أن الإيمان يتفاوت في الأحوال القلبية وفي أحوال الأعمال لكنه ما استكمل الموضوع فكلامه صحيح لكنه هنا يوهم لأنه أيد الأحناف في أن المقصود بالزيادة والنقص الزيادة في جانب التصديق والزيادة في الأحوال القلبية لسيما أنه قبل, قال قبل ذلك قال مما يدل على أنه هنا يخدم المرجعة أكثر ما يخدم أهل السنة والجماعة أنه هناك أشاره صفحة سابقة و... بل أقصد أنه أراد هنا أن يشرح بعض معاني قول التخاوي وهو قوله والتفاضل بينهم بالخشة والتقى ومخالفة الهوى وملازة الأولى هذه كلها معاني قلبي فيها إشارة إلى أن الأعمال لا دخل لها في الزيادة والنقصان أو لا دخل لها في الإيمان كذلك القول بن أبي العز هنا شرحه للكلمة كأنه يشير فيه إلى أن الزيادة والنقصان وعدم التساوي بين العباد في الإيمان إنما هو في الجوانب الإيمانية الجوانب التصديقية وأحوال القلوب إلا أنه ذلك بعد ذلك لكنه فصل بين الأمري بعد ذلك يعني فيما يأتي بعد قليل رجع رجعة أخرى إلى تقريب زيادة الإيمان بالأعمال ومع ذلك نحمل يعني هذا هذا المسلك قد يستغله أو قد يستفيد منه المرجعة في تفسير كلام الشيخ فإنه في صالح المردية لكن إذا أخذنا الكلام بمجملة بمعنى أخذنا هذا المقطع مع ما يأتي سيأتي بعد قليل من تقرير أن الأعمال يزيد بها الإيمان وينقص فإننا نعتبر ابن أبي العز عدل هذا الماس ورجع إلى مذهب للسنة والجماعة لكنه بأسلوب مضطرب كأنه أراد أن يجر المرجئة والاحناف. إلى مذهب أهل السنة والجماعة بأسلوب يصلح لهم نعم والشارع صلوات الله, والشارع صلوات الله عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط من أن يردع الكرامية نعم فإن هذا،, فإن, هذا فإن هذا من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام فإن هذا من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم وهم تحت الجاحدين في الدرك الأسفل من النار فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب طبعا هذا كلام يضافي فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها وإنما تتفاضل بتفاضل وعددها الصحيح أن الأمرين اجتمع資 الأعمال تتفاضل بالعدد وبتفاضل تقول فالإنسان الذي يعمل عملا صالحا لا شك لأن ثواب على هذا العمل بقدر ما في قلبه من الإخلاص واليقين وبقدر كثرة العمل بقدر كثرة العمل فالإنسان الذي يكثر من النوافل مثلا فإنه إذا كان يكثر من النوافل عن يقين وتصديق بالله وخشوع ثم يعني أكثر بعد ذلك منها فإنه يؤجر ويعظم ثوابه على الأمرين على ما في قلبي من التصديق واليقين والكشوع وعلى كثرة العمل هنا حصر الأجر والتواب والتفاضل على ما في القلب فقط وهذا جار فيه المرجع فكلامه صحيح من وجه لكن يحتاج إلى إكمال وإنما تتفاضل أحسن أن تكون عبارة وإنما تتفاضل تفاضل ما, في ما في القلوب ما في القلوب وأيضا بعددها وبنوعها أيه. إذن فإن الأعمال تتفاضل بما في القلوب وبعددها وصورها نعم نعم وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها تسعة وتسعون سجل كل سجل منها مد البصر فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب صاحبها ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة وكثير منهم يدخل النار وتأمل ما قام بقلب قاتل المئة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عن عند السياق عن السير إلى القرية وحملته وهو في تلك الحال أن جعل ينوء بصدره وهو يعالج سكرات الموت ومعروف قصة هذا الرجل وهو الذي قتل تسعة من ثم جاء إلى عابد وسأله هل له من توبة فقال ليس لك توبة فلما يأس من التوبة قتل قتله واتم به المئة ثم ذهب إلى فقيه في دين الله عز وجل إلى عالم فقيه راصق وسأله هل لهم من فقال نعم ومن يحور بينك وبين الله عز وجل فنصحه بأن يذهب إلى مجتمع صالح وإلى أهل بلد صالح لعله بينهم فصلح أعماله فيقبل الله توبته فعلا اتجه إلى هذه البلاد من أجل أن يعيش بينهم وهو صادق التوبة فمات بين في الطريق بين القريتين فأرسل الله فجاءته ملائكة الغحمة وملاكية العذاب فتنازعوا فيه كل منهم يقول بأنه تبع الله ثم قيست المسافة بين البلدين وجد إنه إلى بلد أهل الخير والاستقامة أقرب فدخل في رحمة الله عز وجل نعم وَتَأَمَّلْ مَا قَامَ بِقَامَهُ طرعا يقصد بهذا أنه استحق الجنة قبل أن يعمل لكن الصحيح أنه هذا الدليل ليس دليل للمرجع إنما دليل لأهل السنة وإن كان فعلا دليل للجميع للمرجع وآهل السنة على من قال بأن الإيمان قول للإسلام فقط لكنه أيضا دليل لأهل السنة لأن ما تستحق به الثواب عمل معتقى هو الرجل الذي استحق الثواب من الله عز وجل واستحق الجنة والتوبة أنشأ العمل بمعنى أنه سار برجليه متجها إلى بلد صالح وإلى أناس صالحين ليحقق ما أمره الله عز وجل به فهو عمل فليس مقصود مواقر في قلبه فقط نعم وتأمل ما قام بقلب البغي من الإيمان حين نزعت موقها وسقت الكلب من الركية فغفر لها هذا دليل بأهل السنة على أن الأعمال من الإيمان نعم وهكذا العقل أيضا فإنه يقبل التفاضل وأهله في أصله سواء مستوون في أنهم عقلاء غير مجانين وبعضهم أعقل من بعض وكذلك الإيجاب والتحريم فيكون إيجاب دون إيجاب وتحريم دون تحريم هذا هو الصحيح وإن كان بعضهم قد, طر... قد طرد ذلك في العقل والوجوب ننقف عند هذا المقطع لأن المقطع التالي في بعض الأشياء الجديدة وأظن أن أطلنا في القراءة ننقف عند هذا لأن يظهر فيما يظهر تأخرنا نترك ضقية الوقت للأسئلة ما سبب كل هذا الخلاف في الإيمان ما حكم من يفعله بعضهم من الجهتزاز أثناء تلاوة القرآن طبعا سبب هذا الخلاف في الإيمان نزعت علم الكلام التي وجدت في ذلك الوقت أي الكلام في القدر والكلام في أحوال الناس كلام الخوارج في مرتكب الكبيرة كلام المعتزة أوائل المعتزدة أوائل ف... أول أمر لم تظهر المعتزلة كلام القدرية والقوارج هو الذي سبب قول المرجعة فهو ردة فعل لأن القوارج بالغوا في مسألة الجزاعة للأعمال حتى أنهم يرون أن الكبيرة تزيل تزيل الإيمان بالكليم الكبيرة تخرج المسلم من الإيمان بالكليم فهذا أوجد جو من المناقشات والمناظرات والتمحل العقلي والرد العقليات والرد بالفلسفة والمراء والجدل مما مهد لظهور الإرجاء فيما بعد أما السؤال الثاني ما حكم ما يفعله بعضهم من اتزال الهزيز أو هز الرأس عند تلاوة القرآن لا أصلا له لا أعرف له أصلا وإذا كان الإنسان يتعبد به فهو بدعه وإذا ما تعبد به فهو خطأ يجب أن لا يرتكبه يقول نلتمس لهؤلاء العلماء لجلاء العذر في كونهم جانب الصواب في مسائل العقيدة فلماذا لا يلتمس بعض المعاصرين العذر لناس لهم قدرهم وكانتهم في مسائل عقدية طبعا هذا أصل شرعي أن نلتمس للعلماء لجلاء وأهل الفضل والصلاح والاستقامة المعروفين بالسنة نلتمس لهم العذر إذا خارفوا ما لم يرتكبوا هوا أو يسروا على هوا ما لم يرتكبوا قصد أمر مخل بالعقيدة أو يسروا على بدعه فإنهم نلتمس لهم الأعدار في مثل ما ورد في مسألة الكلام المرتئة والتماس الأعدار لا يعني الإقرار على, أن الإقرار على ما فعلوا ولا أن ما قالوه حق فاركن بين التماس العذر للشخص كأبي حنيفة وغيره وبين الإقرار بما قاله. نحن نلتمس لهم العذر ولا نتبعهم فيه أما ما يحدث من بعض الناس فليس بحجة الناس يحدث منهم تجاوزات وبغي من بعضهم على بعض في كل زمان وعلى أي حال ما يحدث بين أهل السنة وأهل الحق من تجاوز هذا الأصل هو نوع من إما الجهل وإما تشفي وإما الحسد وإما أي أمر من الأمور التي تعتر البشر والبشر ريفهم الضعف والخلل والتقصير ومع ذلك يجب على المسلمين أن يتناصحوا وأن يجمعوا الكلمة وأن يتفعوا حول علمائهم ولو أن أمثال هؤلاء الذين لا يعدر بعضهم بعضا من أهل الحق والصلاح رجعوا إلى علمائهم وإلى أهل الفضل والعدل فيهم لما حصل منهم ذلك فلأن ننتقل إلى درسنا في شرح الطهوية وقد وصلنا إلى صفحة 466 المقطع الأخير بالكلام عن زيادة الإيمان إجمالاً وتفصيلاً وهو أيضاً هذا الكلام يتضمن الرد على الذين قالوا لأن الإيمان هو مجرد التصديق أو التصديق والقول المقطع التالي وما بعده ما بين المرجئة وأهل السنة من حوار وهو هنا بدأ بذكر زيادة الإيمان وهو رد من أهل السنة على المرجئة لأن المرجئة الذين قالوا الإيمان هو التصديق أو التصديق والقول أكثرهم يقول بعدم زيادة الإيمان أي أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله ولا يجب على كل أحد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجب على من بلغه خبره كما في حق النجاشي وأمثاله يعني بذلك أن الإيمان يزيد بزيادة الشرائع والتكاليف وعلى هذا فإنه يزيد بزيادة العمل أيضا بزيادة العمل كل زاد العمل الإنسان لما أمر به وأيضا انتهاءه عما نهي عنه زاد إيمانه كما أن الإيمان يزيد في أصل نشأته في تاريخ التشريع بمعنى أن الإيمان في أول الأمر في العهد المكي وفي اول العهد المكي بالذات أيضا كان المقصود به مجرد بعض الأمور المعرفية وبعض الأعمال ثم زاد بتشريع الصلاة ثم زاد بتشريع بقية أركان الإسلام وتشريع الجهاد والأمر المعروف عن المنكر والصدع بالدعوة زاد من حيث الكم بمعنى أن كل هذه تسمى إيمان كما أنه يزيد أيضا بعمل الإنسان نفسه الإنسان كلما زادت زاد امتثاله للأوامر الشرعية زاد إيمانه لأن الإيمان يزيد بالأمور القلبية والأمور العملية عمل الجوارح نعم وما الزيادة بالعمل والتصديق المت... المستلزم لعمل القلب والجوارح فهو أكمل من است... من التصديق الذي لا يستلزمه فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المخبر كالمعاين وموسى عليه السلام لما أخبر أن قومه عبدوا العجل لم يلقي الألواح فلما رآهم قد عبدوه ألقاها وليس ذلك لشك موسى في خبر الله لكن المخبر وإن جزم بصدق المخبر, المخبر فقد لا يتصور المخبر به في نفسه كما يتصوره إذا عاينه كما قال إبراهيم الخليل صلوات الله عليه ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي إذا الإيمان كما يزيد بالعمال فيما يتعذق بالجوارح كذلك يزيد بالأمور التي ترد إلى القلب التي تزيد اليقين ما يرد إلى القلب مما يزيد اليقين يعد زيادة في الإيمان حتى وإن كان من الأمور التصديقية الخبرية نعم وأيضا فمن وجب عليه الحج والزكاة مثلا يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر به ويؤمن بأن الله أوجبه ما لا يجب على غيره إلا مجملا وهذا يجب عليه فيه الإيمان المقصل وكذلك الرجل أول ما يسلم إنما يجب عليه الإقرار المجمل ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها فلم يتساوى الناس فيما أمروا به من الإيمان ولا شك أن من قام بقلبه التصليق الجازم الذي لا يقوى على معارضته شهوة ولا شبهة لا تقع معه معصية ولولا ما حصل له من الشهوة والشبهة أو إحداهما لما عصى فليستغل قلبه ذلك الوقت بما يواقعه من المعصية فيغيب عنه التصديق والوعيد فيعصي ولهذا والله أعلم قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الحديث فهو حين يزني يغيب عنه تصديقه بحرمة الزناء وإن بقي أصل التصديق في قلبه ثم يعاوده فإن المتقين كما وصفهم الله تعالى بقوله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون قال ليث عن مجاهد هو الرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدعه والشهوة والغضب مبدأ السيئات إذا أبصر رجع ثم قال تعالى وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون أي وإخوان الشياطين